مع تحياتنا لكم من موقع الأشراف الأبدآب زورونا على صفحتنا بالفيسبوك أو على موقعنا ألكتروني في الأشراف الأبدآب لتجدوا الكثير الذي يعجبكم إخوتي كان اشد بطهره للغزه